أولئك الذين نهى الله عن فحه فهدوا أولئك الذين الله بسم الله نبدأ وعليه نتكل وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على الهادي محمد النبي النذير البشير وعلى جميع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبة الأكارم من الأرض الطيبة المباركة فلسطين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان ديدا الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام تذكير الناس بالدار الآخرة وتذكير الناس بيوم المعاد هذا اليوم الذي لا يحب أن يتذكره المعرضون المغرضون المبطلون الذين يحبون أن يعيشوا حياة الدنيا وينظرون إليها ويظن الواحد منهم بأن هذه الحياة الدنيا ستطول بهم كما كان قوم صالح يقول الله عز وجل عنهم أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ يظنون أن الدنيا لن تزول وأن حضارتهم لن تزول، كما كتب في وقتنا المعاصر فرانسيس فوكياما كتابا سماه نهاية التاريخ والرجل الأخير، وتكلم أن أمريكا هي الحضارة الغربية. النهائية التي لن تأتي بعدها حضارة وإن كان قد كتب بعض المقالات تراجع عن ذلك في جزئيات معينة المقصود أيها الأحبة أن أولئك الكفار يظنون أن هذه الحياة الدنيا هي الحياة النهائية والله عز وجل يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور العذاب الشديد الكفرة والفجرة والعصاء والمنافقين والحياة الطيبة الهانئة لأهل الصلاح وأهل الدين من المسلمين الأنبياء والرسل قاموا بذلك أيها الأحبة الأكارم لذلك الله سبحانه وتعالى قال عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار هؤلاء القوم كما يقول مجاهد رحمه الله تعالى اصطفاهم الله عز وجل ونزع من قلوبهم حب الدنيا وجعل في قلوبهم حب الدعوة إلى الآخرة والتفاني في ذلك لذلك أيها الأحبة الأكارم استخلصهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم سبحانه وتعالى من خلصائه يذكرون الناس بالله عز وجل وبالدار الآخرة الدار الآخرة أيها الأحبة الأكارم التي يحب كثير من الناس أن يعرض عن ذكرها يحب أن يتحدث عنها الناس لكنهم أيها الأحبة الأكارم في كل حالة وفي كل مآل سيؤول من الحال إلى هذا الأمر ماذا يفعل هؤلاء القوم حينما سيكون حالهم ومآلهم أن يروا أنفسهم حطبا في نار جهنم عافانا الله وعز وجل وإياكم إذا كانوا ممن لم يؤمنوا بالله عز وجل والدار الآخرة لذلك أيها الأحبة الأكارم أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لكي يذكروا الناس بالدار الآخرة الدار الآخرة أيها الأحبة تذكير الناس بالجنة هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن كنا نعيش في هذا البستان الذي ربما نراه جميلا إن الجنة أيها الأحبة فيها ما لا يتخيله الإنسان ولا يتصوره ليس ما بين الجنة وما بين في الدنيا من, من شيء إلا الاسم فقط كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن سمعنا أن في الجنة نخلا ورمانا وعنبا فإن هذا أيها الأحبة مجرد الإسم الذي نسمعه الآن في حياتنا لكنه في الآخرة يحب شيء آخر وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كمنت لذ الإيمان لحم وخمر والنسى وفواكه والحور مع روح ومع ريحان الدار الآخرة فيها النار هذه النار أيها الأحبة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أوقد عليها حتى إبيضت ألف سنة ثم ألف سنة حتى حمرت ثم ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة عافانا الله عز وجل وإياكم هذه النار والعياذ بالله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في يوم مع صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فسمعوا وجبه يعني سقطة كبيرة جدا فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام هذه صخرة ألقيت في جهنم منذ سبعين عاما الآن تصل إلى قعرها هذه النار سوداء مظلمة شعثاء محشة دهماء محرقة لواحة البشر فيها العقارب والحيات قد جعلت جلودهم كالبغال الدهم والحمر ولها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدري يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجري وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعري هذه النار أيها الحبطة التي كان الأنبياء والرسل يحذرون الناس منها هذه النار التي أيها الحبطة نراها الآن في حياتنا الدنيا هي جزء واحد من سبعين جزءا من نار يوم القيامة وكم يتخيل الإنسان أيها الحبطة شدة هذه النار وكم يتخيل أيها الحبطة الأكارم يوم الحشر، يوم المعاد، يوم البعث، يوم النشور إلى الله سبحانه وتعالى المصير وإلى الله سبحانه وتعالى المرجع أيها الأحبة الأكارم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا بهمة تقوم عائشة تقول يا رسول الله الرجال والنساء يوم إذن حفاة عرات غرلا بهمة مع بعضهم البعض فيقول حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من ذلك يا عائشة الأمر أعظم من ذلك يا عائشة هذا يوم عظيم يا الأحبة تشيب لهوله الولدان هذا اليوم يا الأحبة الأكارم كان الأنبياء والرسل يعطونه ثمرة دعوتهم وخلاصة فكرهم يحاولون أن ينبه الناس يقولون كم ستعيش أنت عشرون عاماً أربعون عاماً ستون عاماً سبعون ثمانون مئة مئة وعشرون في النهاية ستموت وستكون الحياة الحقيقية ولذلك الله عز وجل يذكر في القرآن الكريم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان مبالغ في الحياة هي الحياة الحقيقية هي الحياة الخلود هي الحياة الخلود أي ولحبه ويا أهل الجنة خلود فلما موت ويا أهل النار خلود فلما موت ويذبح ما بين الجنة والنار ذلك الكبش كبش الموت فيزداد أهل الجنة حبورا ونعيما وسرورا ويزداد أهل النار بؤسا وشقاء وجحيما ولذلك يا أيها الأكارم كانت سنة الأنبياء والرسل تذكير الناس بالله عز وجل والدار الآخرة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى جميع الخلق من الجن والإنس أن هنالك رسلا أرسلهم الله عز وجل إليهم كي ينذروهم لقاء هذا اليوم يقول الله عز وجل كذلك في الآية القرآنية الأخرى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الله عز وجل يقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ويقول الله عز وجل وأنذرهم يوما آزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يا أيها لحبة الأكارم آيات تل آيات, آيات تل وآيات أيها لحبة تدلنا وتحثنا على التبصر في ذلك اليوم كثير من الناس حينما تريد أن تذكره بالموت وليس الدار الآخرة يقول لا تذكرني بذلك يا أخي الكريم إن كنت عاقلا يجب عليك أن تتذكر وهل تريد أن تتذكر فقط حينما ترى الميت فقط ثم ترجع إلى بيتك وإلى أهلك وإلى دويرتك في حارتك فتنسى الموت؟ وتنسى الحياة الآخرة يا أخي الكريم إن العاقل يعلم حقيقة أن هذه الدنيا دار سفر وليس دار مستقر إن لله عبادا فطنا طلق الدنيا وخاف الفتن نظر فيها فلما علم أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا يسيرون إلى الله عز وجل والدار الآخرة لذلك أنت يا أخ الكريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها هكذا هي الدنيا إنها رخيصة لكن الشيء الغالي والحبة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أما الكفار أيها الحبة مشكلتهم الجحد، جحد العهد كما يقول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وهكذا أيها الحبة الأكارم ينسى المرء ذلك العهد الذي أخذه الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس به كيف بدأ الإنسان وإلى أين المصير؟ كيف بدأت وإلى أين النصير؟ وحدة النشأة وحدة النصير ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة فصفة الإنسان ضعف العزيمة وكثرة النسيان فاحذر أن لا تكون عزيمتك قوية واحذر أن تنسى العهد لأن الله عز وجل أرسل لك الرسل مبشرين ومنذرين قال الله عز وجل بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الرحمن من شيء هكذا هو حال أولئك القوم حينما يكونون في نار جهنم يتذكرون ولا تساعة ذكرى ويندمون ولا تساعة مندم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أيها الأحبة الأكارم لأنهم لم يريدوا لأنفسهم الهداية عفان الله وإياكم من نار جهنم ومن عذاب السموم أيها الأحبة الأكارم نستكمل الحديث إليكم بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير فتابعونا وكونوا معنا أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى أيها الأحبة الأكارم في كتاب الله عز وجل الحديث عن الدار الآخرة في أكثر من مائة وعشرين موضعا وهذا يدل أيها الأحبة الأكارم على أن كتاب الله عز وجل زاخر بالحديث عن هذه القضية وعن هذه المسألة فهذه المسألة أخذت شيئا عظيما من حث الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام على بيان ذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام كانوا ينبهون الناس على مثل هذه القضايا حتى من كان يعيش في الأجواء المادية فإنهم من أكثر الناس الذين يحتاجون إلى ذلك لذلك يسطر القرآن الكريم حديثاً مهماً جداً من أهل الإيمان حينما يخاطبون قارون وابتغي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إذا أيها الأحبة الأكارم الدار الآخرة بحاجة أن يتذكرها كثيرا كثيرا كثيرا من يعيش في حالة الثراء الاقتصادي أو في حالة الغنى الكبير جدا هو بحاجة كذلك ماسة لأن يتذكر هذا لذلك كانت رسالات الأنبياء والرسل الحث على هذا الموضوع وكذلك البشارة والنذارة بشارة الناس بالجنة ونذارة الناس من النار وقد تكون البشارة كذلك إلى النار قال الله عز وجل تهكما فبشرهم بعذاب أليم وقال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وكذلك النذارة وأنذرهم يوما آزفة وأنذرهم يوم الحسرة إذن النذارة أيها الأحبة من ديدن الأنبياء والمرسلين وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه عز وجل فقال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلوه فيه فإذا التبشير والتنذير أيها الأحبة سيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ومنيرا فكذا وصل الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إنه ما من نبي كان من الأنبياء قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يذرهم على شر ما يعلمه لهم لذلك يولي حبة الأكارم كان الأنبياء والرسل يعتنون بهذا الجانب فإذا أراد الداعية إلى الله عز وجل أن يسير سير الأنبياء وأن يمشي على خطاهم وأن يمشي على طريقهم وأن يكون مع حالاتهم فعليه أن يلتفت إلى هذا الجانب ويوريه اهتماما كثيرا ولا يهمه كلام الناس إن قالوا أنك تتحدث عن غيبيات فقل إن الإيمان بالغيب من أولى ألويات المؤمن الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا وليعلمن الكاذبين إن حالة النذارة أيها الأحبة الأكارم تستدعي إلى أن يكون المرء نذيرا مبينة يقول الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين النذارة بالبيان والبلاغ بالبيان والإفصاح كثير من الناس قد يظن أنه قد أنذر لكنه في الحقيقة لم يبين التبيين أيها الأحبة هو أن تستوضح سبل الحق لذلك الجاهل حتى تنكشف له جميع غيابات الجهل كم من الناس الآن ينشغلون في الحديث عن مسألة حكم العذر بالجهل وهل هذا المرء يعذر بالجهل أو لا لكننا أيها الأحبة كم ننشغل حقيقة كما انشغل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في رفع الجهل عن الناس وفي محاولة تعليمهم وفي محاولة إنذارهم حتى نتلو عليهم كتاب الله عز وجل ونعلمهم الكتاب والحكمة كما قال الله عز وجل وإن أمة إلا خلى فيها نذير ما من أمة إلا وأنذرها الله عز وجل فكر في نفسك جيدا هل في كل الأمم التي تعيش الآن بيننا ذهب أناس دعاة إلى الإسلام ينذرون أولئك القوم ويبينون لهم دين الله عز وجل أكثر من أن نتحدث هل هؤلاء سيدخلون الجنة أو سيدخلون النار نعم إن هذه المسائل الاعتقادية ينبغي أن تكون من اهتماماتنا لكن لماذا لا نهتم كثيرا في مسائل الدعوة والبلاغ والبيان إن هذا الجانب أيها الأحبة ينبغي أن نوليه اهتماما كما أولاه الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه ذلك الاهتمام الكبير أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لكل من اهتدى وأن يوفقنا وإياكم للخيرات وصل اللهم وسلم على الهادي محمد وعلى جميع الأنبياء والرسل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك الذين هدى الله فرغ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَاهُ اللَّهُ فَضْلَهُ فَبِهِ ذَامُ قُت